أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تقوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل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 وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون مَا يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي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 ثم إذا كشف الضر عنكم وإذا فريق منكم بربهم يشركون